وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضًا فَإِنَ مِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُوَدِّ الَّذِي تُمِنَ أَمَانَتَهِ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهِ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَهِ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ لو ناللہ مولہ چاہلی می ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير الرسول بما انزل سور من ربه م كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا كفرانك ربنا وإليك المصيد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها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 شا چھوش فیلو دِی سم ہوزی اف روپ فلوں خانی کئی پیچا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 فأما الذين في مَا مت شام تیو الن چیو تیوی کو میلواسی پو نیلیاں منوی عند ربنا وما يذكر إلا أولوالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع نسي يوم الله عيد فيه ان الله لا يخلف الميعاد ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا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 پوی لو کبھی موری نئی مئی في ذلك لعبرة لأولن بصاد زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناقير المقنطرة من الذاب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب